الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصرون الناس أشتاتا لروع أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره من يعمل مثقال ذره شر